أربعة استمع إلى النص وأعده كارثة الفيضانات هل شاهدت أمس كارثة الفيضانات على شاشة التلفاز؟ نعم شاهدت وكنت متأسفا جدا لقد ضربت الفيضانات وخاصة مدينة ريزة فأصبحت خسائر كثيرة انتقلت منظمة الهلال الأحمر فورا إليها لمساعدة المنكوبين في مثل هذه الحالات مساعدة المحتاجين واجبة على الجميع هذا صحيح في هذه الحالات أيضا يكون الصبر مهما لأن الصبر يجعل روح الإنسان قوية